إله ن ا إله ندعوك ا ن دعاء م ن سجد ت لك جباههم ورغم ت لك عنوفهم وقامت بين يديك أبدانهم وتعلق برحمتك قلوبهم وفاقت بين يديك ع ي و م خشعت لك قلوبهم ودمعت لك عيونهم ندعوك دعاء من كسرت قلوبهم وبهت عيونهم ندعوك دعاء من تقطعت آ م ا ل ه م وبقيت آثامهم ندعوك دعاء من يرجوك ويخشى ندعوك د ع ا ء من لم يخطر ب ب ا ل ه س و ندعوك د ع ا ن ي ر ج و ي ش ندعوك د ع ا م لم يخطر ب ب ا ل ه سواك و ر ح م ت ك تسعمن أطاعك م ن ا ومن عصاك ورحمةك تسعمن أطاعك م ن ا ومن عصاك وهم إن جهنم ح ر ه ا شديد وقعرها بعيد وهم إن جهنم ح ر ه ا شديد وقعرها بعيد تنادي على أهلها من بعيد، لا طاقة لنا على عذابها ولا صبر لنا على سخطك، فاللهم أ ع ت ق من النيران رقابنا، وهم أ ع ت ق رقابنا، ورقاب آبائنا و أ م ه ا ت ن ا وأبنائنا.